لا تعاند يا دهر لا تعاند ايه ده كده لا تعاند المنتظر لا تعاند لا تعاند لا تعاند لا إمارة, لا إمارة. لا إمارة. الشعر السيد عبد الخالق المحنى عاجج الشك اقتحمتها هاجمت ليال الضباب ودخلت اول مدينه تفتح ابواب العتاب تفتح ابواب العتاب دورت اثار مي يستحي من هالتراب دورت اثار مي يستحي من هال با وعد لن قبه صفره <تصفيق> بها الجواط وان بها الجواط ان مسلم حي ظل مسلم احكي لا لا يا مسلم يا مسلم يا في رسم يا في رسم سكوتي يبقى مول اكبر امير علي صوتي وبسكوتي يبقى مول لا تعاند لا تعيد ايدك ايدك ما نشاهد لا تعاند ايه ايه ما شاء الله ما شاء الله عندك لا عمارة لا عمارة ولا منارة بس منارة السعيد ايه موقف الكوفه القديمه اصبح بعيني جديد موقف الكوفه القديم اصبح بعيني جديد من وصلت الباطعه عاينك مسلم وحيك عاينك مسلم وعاين منتصر الى على alahani ya selti ya alahani ya selti ay ma arafti bqsiti ma arafti ma arafti الظن لا تعاني ايدك ايدك فدوه فدوه لها لا تعاني ما من وقف وسط القلوب فعل... من وقف قالب اش غي اليوم قالب اش غي اليوم شيفيش فيها الحكوم الحاروق عيدي يا طاعة ما تخوف من السيور ما تخوف من السيور شيفيش فسلب يا علي شيفيش cadre قصر مسلم لقياته شتفو تجري دماغ شتفو تجري دماغ على الامير ابدي شلامك صافحة وطلب رضاه على الامير ابدي شلامك صافحة وطلب رضاه <وسيق yap> صاح بس حسيان اميري صاح <يانميري> <صح يانب smallestMac care Built> لا تظن اقبل سواك لا تظن هذا نحرف فدوا لك هذا نحرف هو يدري هو يدري ما قد صحوه هو يدري هو يدري اي حرجوله هل بوت قلبه الحاكم اشيم هرجوله الموضوع خلك لا تعاني لا تعاني لا تعاني لا تعاني يا ما جوو حبيبي لا تعاني يا يا لا تعاني فتح عيوني مصيبه تنصدح من هالجبال ماجور ان شاء الله شافت عيوني مصيبه تنصدح من هالجبال باقي لسه اثر مسلم هو ينجرب الحبال هو يا يا الحبال صاد سمعت ها يا ابو فاضل تعال صوت ملك فسمعت هي دسا بالديره دسا <تصفيق> اي مين يا حضره دفن التنين يا الله اي تبقى, غير طاعة تبقى غير طاعة ال لا ع وغطاعه ما شفت لهم نصيب تبقى لا ع وغطاعه ما شفت لا تعاند لا تعاند ما شاء الله معجور معجور لا تعاني لا حميده واعرف دموع الجريح شاهدت دمعه حميده اعرف دموع الجريح وصلت كوفه شبيه قامت تئن وتصيح <تصفيق> قامت تئن <التون> وتصيح قامت تئن <تصفيق> وتصيح ان الجمل اللي قاعد يوقع شاي للجمل اللي وقع توقع شمايرك بو بو يا وسه فالجتك ولك فالجتك يا وسه لا قبا ومناي تسجد له النجوم تسجد له النجوم عظريح الناس دار صاحب الحاجه يحوم عظريح الناس صاحب الحاجه يحوم ها يا مسلم هذا مسلم يا ترى وين الخصوم يا ترى. هذا مسلم يا ترى وين والله ما من تكيلك ومعذابك لا جحيم اعتيني له لا تعاند لا تعاند يا دهر ايدك ايدك فدور مع نشام الله لا تعاني لا تعاند لا تعاند يا ذهب لا تعاند يا صاحب الله